انَّ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَطَمِأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَن آيَاتِنَا غَافِلُونَ أُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ইদীন আনুআ রু দিই নি তজরিমি ষষ্টি মুলিজি নয় দুমি سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس ناس الشر استعجالهم بالخير لقضي اليهم اجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاء انا في قوم يعنهم واذا مس الانسان ضر دعانا لجنبه أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرْ وَكَأَلْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍ مَسَّهِ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 শিল অর্মিন দিহল